بل قالوا أضغاف أحلامٍ بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا, فليأتنا بآيةٍ كما أرسل الأولون ما امنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم, فأنجيناهم ومن مشاء وأهلكنا المصرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وَكَمْ بَصَنَّا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ فَاضِلَ مَدَوَى بعدها قوما بَعْدَهَا فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلهم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا, لاتخذناه من لدنا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 أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كفروا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَطْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حِيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ لِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْ وجعلنا السماء سطفاً محفوظاً وهم عن آيَاتِهَا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فهو الخالدون كل نفس ذائطة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آرَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ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 ولم مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقول وَيْلَنَا ليقولن يا ويلنا لا يقول النيا ويلنا إن كنا غافلين ونوع النوازين القصوى يوم القيامة فلا تظلم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين ولقبياتنا موسى وَهَارُونَ الفرقان وضياء أو مذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون.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 قال بربكم رب السماوات والأرض الذي ظهرهن وأنا على ناركم من الشاهدين واتلله لعديدا أصنامكم بعد أن تولهم دبرين فجعلهم جثادا إلا كبير لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بأهتنا إنه لمن الغالبين قالوا سمعنا فتني يذبوهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون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 وأردوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعطوا منافلةً وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمةً يهدون بأمدنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَإِقَامَ الصلاة وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين ولوطًا آتيناه حكماً وعلمًا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوءٍ فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ ناتا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم المعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتلنا حكمه وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمنا مصنعة لبوس لكم لتحصنكم من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 أيوب إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجاب له فكشفنا مَا بِهِ من ظر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وجبل الكفل كلهم من الصابرين في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنب اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك منجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين ان هذه امتكم امة دم واحد وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفوان لسعيه وان الله كاتبون وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون حتى إذا كتّحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسرون وضرب الوعد لحق فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غَفْلَةٍ من هذا بل كنا غائبين إنكم وما تعبدون من دون الله حصر دهنما ثم لها هواربون.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 لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان فيها هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل إِنَّمَا يوحى الي أنما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ان بعيد ما توعدون انه يعلم الدهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون